حصريا على موقع دي جي كيو كوم سيزر <تصفيق> مايسترو عامل فلوس كتير عشان اضمن وجودكم وهبقى الاء من خير عشان اكون شبهكم خليتوني شرير أفطار شباب كاركو هو فيها عن دينية هتيجي الفرصة اسيبكو انا حد تاني غير اللي انتم صدقينو عايش يعاني بس مداري كلام فاعلو حقو كثير بس الفترة دي ناسينو وصحيح بجد اشتق لحد بيمسح عينو ضمنو وغو تطمنوني صاحح تشوفوني تقولوا ما لكن بتقولي بالصدفة مرة شافوا كشاتي دور رأسولي عرفت نقطة ضعفهم لو يوم قزوني سلام يا رب علي اللي باع واللي نسينا يا قلبي ودع كل اللي ما بقاش علينا بطلني نبكي على اللي كان وما كانش لينا سلام مخصوص خدنا دروس بتقوينا هنسلع قداب الزع فوق لكم في اللي جاي وهكون مصحصح من اللي سابنا اقوله له باي زمان واحد مهما كان حلمك يا قلبي دول ازوك غيروا الخير جواك اعملو للي استجدعوك اياك في تسامح ناس حولوك من حد طيب لحد شرير سوحوك هعمل فلوس كتير عشان اضمن وجودكو وهبطل شباب فوق ليه خليتوني شرير ابطال شباب افكار فوق وايه عندي ليا هتيجي الفرصه سيب فوق حصريا على موقع دي جي كيم دكتور